بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسرع قالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبار. بأن ربك أوحى لها يومئذ